يَوْمَ كُنْ جَمِيعًا سَيُنَبِّئُكُم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا قوم الموت اذا حضر احدا الموت يعين الوصيه ما هم <تصفيق> مصيفة <تصفيق> <تصفيق> تحبسونهما من بعد الصلاة فيقزمان تَحْبِسُونَهُ <تصفيق> <تصفيق> تم لاس دري بهين شاهدت عن و Qaq? <laughs> هيقسم من الظل لا شعبهنا من شهادته ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة وَاتَّقُوا <تصفيق> اللَّهَ وَاسْمَوْا uh Oh! إِنَّكَ أَنْتَ عَلَىٰهُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْهِ عَلَيْكَ الرَّائِدَتُكَ إِنْ أَنْتَ كَبِرُ رُوحِ الْقُدُسِ إِنْ أَنْتَ كَبِرُ غَيْرُ فَمَنْ جَاءَكَ أَلا وَإِنْ لَمْ تُكَنِ الْكِتَابَ أَمْ وَإِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ قُلْنَا يَا قَوْمَ اتَّقُوا اللَّهَ Yeah. أن آمنوا بي وبرسولي أن آمنوا بي وبرسولي Oh, <laughs> ka ثنا وانا كنا غير يمين I'll hire قلت للناس اتخذون go موسيقى <متصفيق> ə رضي يفضعوا عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماء صدق الله